لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يُسْأَلُ عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة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 ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم, أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 ذَوْتَ تَن فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يَنظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وتَالَّاهِ لَأَكِيدَنَا أَصْلَمَكُمْ بَعْدَ آتِ وَاللُّومُ دَبِيرٍ فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُمُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِلَّكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَصْرُوا آلِهَتَكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ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 ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته وَكُلَّهُ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ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 وَمِنَ الشَّايَطِينِ مَن يَرْصُدُ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الراحمين. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ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 وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك, سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وَكَذَلِكَ نوج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذم فذو وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إن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 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا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 لنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرتها عباد الصالحين إن فيها ذل لا إِلَّا إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل على وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ جَهْرَ مِنَ الْقَوْمِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنْهُمْ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ